اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض ايات لمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من مِن آيَاتِ لِقَوْمٍ يُنْقِلُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الرِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياته كبيرا كان لم يسمعنا فبشره بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا اتخذه هزوا انا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 آمَنُوا يَغْفِرُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ آيَاتِ اللَّهِ لِيَجْزيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 124. وفضلناهم على العالمين 125. وآتيناهم بينات من الأمر 126. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 127. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما انفروا ثم نجعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يهنوا عنك من الله شيئا وان الضال والله ولي للمتقين هذا بصير للناس ومذه ورحمة ورحمة لقوم ينقلون ام حسب الذين تترخص السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعمل الصالحات وعن الصالحات سواء ان نحياهم وبماتهم سا انا يحكمون وخلق الله السماوات والارض بحق ولتجزى ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اَذَرَ اَيْتَ مَن اتَّخَذَ اِلَاهَهُ غَواهُ وَاَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عَيْنٍ وَخَتَمَ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن دَاعِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الذَّهَبُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا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 اننا كنا نسلخ ما كنتم تعملون فان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكَنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ إِنَّا لَنُدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّ يرستقنيم وبداله سيئات ما عملوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما وااكم انكم اتخذتم ايات الله هزوا فغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين ولا ملك بين والعزيز الحكيم